الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ان لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما واحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الاقوال والأحوال والأعمال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فختم به الرساله وعلم به من الجهاله وهدى به من الضلاله وفتح به اعينا عنيا واذانا صما وقلوبا غلفاء وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا أيها الاخوه الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبت وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لما الخوف من الشريعة هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال المهم الان في العناصر والمحاور التالية اولا الشريعه لغة واصطلاحا ثانيا خصائص الشريعه واخيرا رسالة مهمة إلى الإسلاميين فأعيرون القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب اولا الشريعة لغة واصطلاحا الشريعة في اللغة لها أكثر من معنى من بين هذه المعاني الابتداء تقول العرب شرع فلان في الحديث اي ابتدأ فيه شرع فلان في السير أي ابتدأ فيه فالمعنى الأول من معاني الشريعة في اللغة الابتداء وسأبين العلاقة الوطيضة والوثيقة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي الآن فانتبه معي أيها الحبيب الذي المعنى الثاني من معاني الشريعة في لغة العرب الظهور والبيان والوضوح وهو مأخوذ من قول العرب شق الإهاب أي الجلد حتى ظهر اللحم وبان والتضح واللعن الثالث من معاني الشريعة في اللغة الماء المورود الكثير الدائم الجريان تطلق العرب اسم الشريعة على الماء المورود الكثير الدائم الجريان والمعنى الرابع من معاني الشريعة في اللغة نهج الطريق الواضح هذه هي معاني الشريعة في لغة العرب فما هو المعنى الشرعي والاصطلاحي للشريعه قال ابن الأثير الشريعه والشرع الشريعة والشرع هو ما شرعه الله لعباده من الدين انتبه لهذا المعنى الاصطلاحي لان الحرب الان شرسه واخطر ما في الحرب انها حرب اصطلاحات ومصطلحات قد لا يعرف كثير ممن يروجونها حقيقه المصطلح لا لغه ولا اصطلاحا الشريعه اصطلاحا هي ما شرع الله انتبه ما شرع الله لا اقول ما شرع مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا اللجنة التأسيسية التي ستشكل لوضع الدستور كلا بل الشريعة هي ما شرع الله الله الملك الذي له الخلق والأمر الذي له الخلق والحكم الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الشريعة أنا أخاطب الأمة كلها الشريعة هي ما شرع الله لعباده من الدين فكل ما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعبادة والعمل والأخلاق فهو من الشريعة بمعناها الواسع أكرر كل ما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة أو العبادة أو التشريع أو الأخلاق أو المعاملات أو العمل أو غير ذلك فهو من الشريعة بمعناها الواسع أظن أن العلاقة بين المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي صارت واضحة بينة لحضراتكم جميعا فأول معنى من معاني الشريعة في لغة العرب الابتداء والشريعة كذلك أول من شرعها ابتداءا هو الله هذا هو معنى الابتداء فالشريعة ابتداء أنزلها الله جل وعلا كما سأبين لحضراتكم الآن والمعنى الثاني الظهور والوضوح والبيان وكذلك شريعة الملك الرحمن شريعة واضحة بينه لأهل العلم والفضل يعرفون هذه الشريعة يعرفون ما هو قطعي الدلالة وما هو ضمني الدلاله ويعلمون ما ثبت فيها من كتاب أو سنه أو اجماع فهي واضحة بينه كالماء المورود أي كالماء العذب الذي يتدفق في نهر جار لا يشوبه كدر من باطل ولا شوذ من هوى أو ضلال وكذلك هي نهج الطريق الواضح فهي الطريق الواضح البين لسعادة الخلق في الدنيا ولنعيم الله الدائم الأبدي في الآخرة ولم لا؟ وهي شريعة الرب العلي الذي خلق الإنسان والكون والحياه وهو وحده جل علاه الذي يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون حتى لا يقول إنسان متعجل لا يعرف مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا مع شريعته المحكمة حتى لا يقول هذا الجاهل إننا نعيش الآن عصر الذرة وعصر الفضائيات وعصر الانترنت وهذه الشريعة التي تتحدث عنها لا تصلح إلا لبيئة الصحراء لبيئة الجمال والبغال والحمير والله لا يقول ذلك إلا جاهل بشرع الملك القديم فتعال معي بعد هذا التعريف اللغوي والاصطلحي لنقف على خصائص شريعة الرب العلي والخصيصة الأولى أيها المسلمون أنها شريعة ربانية منزلة من عند رب البرية أستهلوا خصائص الشريعة في محورنا الثاني بربانيتها لأقطع الطريق مباشرة على أولئك الذين يريدون أن يعقدوا مقارنات سازجة بين شريعة الملك وبين قوانين البشر فالفرق بين شريعة الملك وبين قوانين البشر التي يضعها البشر حين يعرضون عن منهج الله جل وعلا الفرق بينها وبين شريعة البشر والفارق بينها وبين شريعة رب البشر كالفرق بين الله وبين خلقه وكفضل الله على كل خلقه فصنع البشر يعتريه تلك السمات التي يتسم بها البشر من جهل وقصور وضعف وعجز فالإنسان يا إخواني ولو كان عبقريا فذل إن عاش في زمان فوضع القوانين لهذا الزمان بحسب رؤيته لا يعيش هذا الإنسان الواضع لهذا القانون في زمان غيره ومن ثم يأتي قانونه قد يصلح لزمانه الذي يعيش فيه من جانب ولا يصلح من جوانب أخرى وإن عاش الإنسان في مكان فهو لا يرى في نفس الوقت ما يجري في مكان غيره فهو محكوم بقصر عمره محكوم بجهله محكوم بضعف إدراكه محكوم بشهواته ونزواته ورغباته ومن ثم محال أن يضع البشر لبني البشر منهجا ينبغي أو يجوز أن نقارنه بمنهج خالق البشر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون فشريعة الله شريعة ربانية منزلة من رب البريه سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أن يريد الله أن يصيبهم ببعض جنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من؟ من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله حكما وتشريعا؟ من ذا الذي يجرؤ أن يزعم ويدعي أن الله علم أشياء وغابت عنه أشياء؟ من الذي يجرؤ أن يزعم ويدعي أن الله جل وعلا لم يكن يعلم ما يحتاج إليه البشر في قرننا الحادي والعشرين فالله جل جلاله اللطيف الخبير العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن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 لا يعلمها إلا هو الله جل وعلا هو العليم الذي يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال الله جل وعلا حكاية عن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم سميتموها أنتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لمن لمن لمن لمن, لمن؟, لمن؟ ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فشريعه الله ايها الافاضل شريعه ربانيه المصدر انتبه لكل لفظه ربانيه الغايه ربانيه الوسيله شريعه الله ربانيه المصدر ومصدرية الشريعة دليل جمالها وجلالها وكمالها والله لا تنسى مني هذه العبارة مصدرية الشريعة أنا لا أحتاج بعد أن أقول إن الشريعة مصدرها من عند الله ربانية المصدر لا أحتاج أن أتحدث بعد ذلك عن خصائص ومحاسن الشريعة يكفي أن تعلم أنها من عند الله لتكون على يقين مطلق إن أنها شريعة لها كل الجلال والجمال والكمال، فمصدرية الشريعة دليل جمالها ودليل جلالها ودليل كمالها ولما وهي شريعة الملك العلي الأعلى جل في علاه قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا الله روحا من أمرنا الشرع روح الشرع نور الشرع هدى الشرع رحمة الشرع حكمة الشرع مصالح الشرع شفاء قال شيخ ابن القيم الشريعة مبناها وأساسها على الحكمي ومصالح العباد في المعاش والمعاد فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها تدبر هذا الكلام الغالي قال جل وعلا وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ليس لكل الخلق وليس لكل الناس بل لمن يقر ويدعن ويعتقد أنه شرع العلي الأعلى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال جل وعلا ألا له الخلق والأمر ألا لهم الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالشريعة ربانية المصدر ربانية الغاية ربانية الوسائل نعم ليس عندنا ما يسمى بالمذهب الميكافلي الغاية تبرر الوسيلة أبدا بل الوسائل عندنا في شرعنا المحكم لها نفس أحكام المقاصد ولذلك قلت وأقول انتبهوا معي لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية بل يجب أن تكون الوسيلة منضبطة بالإسلام ومنضبطه بشرع الله جل وعلا أنا لا أريد أن أطيل النفس في كل خصيصة من خصائص الشريعة لأن الموضوع طويل جليل إذا الخصيصة الأولى وهي تقطع قول كل خطيب أنها ربانية المصدر إلهية المصدر شريعة الله جل وعلا شريعة من عند الله تبارك وتعالى المؤمن والمسلم مع شرع الله المنزل شعاره السمع والطاعة ولو خرج عليه ابناء الفرقة الماسية الذين يقولون فضائية ويخرجون منا إلى فضائية أخرى يعلنون الحرب بلا هواده على شرع الله وعلى دين الله جل وعلا المسلم لا يتأثر بهذا الطرح الرخيص المسلم لا تزعزعه هذه الحرب الهوجاء على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى شرع ربنا أبدا بل لا تزيده الحرب إلا قوة ولا تزيده الحرب إلا ثباتا ولا تزيده الحرب إلا اصرارا على نصرة دين الله والله ولو قطعت منا الحلقوم وسفكت منا الدماء فلن نفرط في شرع رب الأرض والسماء وشرع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وليعلم هذه الحقيقة أولئك الذين يعلنون الحرب بلا هواده على ديننا وعلى إسلامنا وعلى المنتسبين إلى شرع ربنا جل وعلا لا ينبغي أن نحمل الشريعة خطأ محمد حسان محمد حسن في الوحل والطين والطراء ان أخطأ فليتحمل هو نتيجة خطئه أما أن تحمل شريعة ربنا خطأ محمد حسن او غيره فهذا لا يجوز بحال من الأحوال وهم أنفسهم لا يقبلون هذا لو أخطأ واحد منهم وعممنا الخطأ على الجميع لقامت الدنيا ولم تقعد بإعلان الحرب على أولئك المنغلقين والمتطرفين والأصوليين والفضوليين والفوضويين والرجعيين والمتخلفين والمتأخرين إلى آخر هذه التهم المعلبة التي سئمنا منها طيلة السنوات الثلاثين الباضية ولا زالت تعلن الحرب بنفس الكلمات وبنفس الطريقة الرخيصة على الإسلاميين والقصد أنها معلنة على الإسلام. قل ذلك بلا مواربة بلا لف أو دوران المرحلة المرحلة لا تحتمل اللف والدوران بل توجب علينا جميعا أن نكون صادقين في الطرح وأن نكون واضحين في الطرح وأنا أقول دوما لا ينبغي أن نمارس الآن لغة الإثيكيت الفكري أو ما يعرف عند أولئك بدبلوماسية الحوار بل يجب علينا أن نكون صادقين صرحاء وضحيم مؤدبين فأنا لا أحب العنترية الجوفاء قط بل أطرح ما عندي بكل عز وبكل استعلاء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لكن بلا كبر وإنما بتواضع. بانكسار لله جل وعلا وبتواضع ولين لاخواننا جميعا بل ولاي مسلم مهما كان انتماؤه واين كان توجهه بل ورب الكعبه نمد ايدينا ايضا لأهل المعاصي بل ورب الكعبه ندعو ايضا غيرنا من غير المسلمين لان ربنا بعث نبينا رحمه للعالمين لا للمسلمين فحسب من أهم خصائص الشريعة أنها شريعة عالمية عالمية نعم يعني ليست المسلمين فقط ابدا ما أدلته خذوا سيلا من الأدلة على أن شريعتنا ليست شريعة العرب فقط وليست شريعة المسلمين فحسب بل هي شريعة محكمة أنزلها ربنا جل وعلا على قلب نبينا لتسعد بها البشرية كلها فوق ظهر الأرض الإنسانية أيها الأفاضل تربطها خصائص واحدة ولا فرق بين إنسان وإنسان في هذه الإنسانية العامة إلا بالتقوى يا أيها الناس انظروا إلى هذا النفير العام يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه هي الغاية لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابه في اوسط ايام التشريق فقال ايها الناس الا ان ربكم واحد الا ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم لذلك أول آية في كتاب الله أول آية كلنا يحفظها في صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولم يقل الحمد لله رب المسلمين الحمد لله رب المؤمنين الحمد لله رب الموحدين بل الحمد لله رب العالمين فالله رب الكافر ورب المؤمن على السواء. أنزل شريعة محكمة على قلب نبينا لتكون مصدر سعادة للعالمين على السواء. تدبر معي قول الله جل وعلا تبارك الذي نزل نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تدبر معي قول الله جل وعلا قل قل يا محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تدبر القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وتدبر قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فشريعه الله رحمه للعالمين رحمه لكل اهل الارض انفاقوا الى ظلالها ورب الكعبه انا اقول لن تشعر البشريه المنكوده الان بالامن والامان وبالرخاء والاستقرار وبراحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير إلا إذا عادت إلى شرع خالقها الملك القدير ألا ترون البشرية كلها الآن إلا من وحد الله وآمن برسوله ألا ترون أن البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارب تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء ولكنها حين انحرفت عن شرع ربها فقدت كل شيء فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. إنه الضنك حرمان من نعمة الامن الامن وقد صنعت البشرية القنبلة الذرية والجرثومية الأمن تحرم البشرية منه وقد صنعت من وسائل الحرب الحديثة ما يطير له العقل واللب معا ومع ذلك فقدت البشرية مع كثرة هذه الأسلحة فقدت نعمة الأمن فقدت نعمة الأمان البشرية فقدت نعمة الرخاء مع كثرة الأسواق المشتركة وغير المشتركة مع كثرة البنوك التي ترونها في أبنية فخمة ضخمة حرمت من نعمة الرخاء أزمة تهدد العالم كله لا أقول تهدد اليونان ولا أقول تهدد أوروبا ولا أقول تهدد أمريكا بل تهدد العالم كله وآخر الاحصائيات تقول بأن ثلث سكان العالم يتعرضون الجوع هذه البشرية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وربنا تبارك وتعالى أنزل هذه الشريعة المحكمة لا أقول الصالحه لكل زمان ومكان فحس بل أنزلها لتصلح كل زمان ومكان فشريعة ربنا شريعة عالمية واسمع لسيد البارية. وهو يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بستة اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا انتبه وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وارسلت الى الخلق كافه ولذا يقول نبينا كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي فاشترط السماع وهذا يحملنا امانه كبيره الا وهي امانه الدعوه والبلاغ لنقيم حجه الله على خلق الله في ارض الله لا يسمع بي والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فيجب على أمة النبي المختار أن تحمل الأمانة وأن تحمل مشعل الهداية وأن تتحرك في الأرض لتقيم حجة الله على خلقه بالبلاغ والبشارة والنذاره وأسأل الله الا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه فمن أعظم خصائص شريعتنا أيها الأفاضل أنها شريعة عالمية أرسلها أنزلها ربنا على قلب نبينا لتسعد البشرية بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثالثا من أهم خصائص الشريعة أنها شريعة تتسم بالتكامل والشمول هذه ميزة من أعظم خصائص شريعتنا أي قانون على وجه الأرض إن صلح لزمان لا يصلح لغيره وأنتم ترون هذه التفسيرات للمواد القانونية وهذه التوضيحات وهذه التعديلات الدستورية إلى غير ذلك قد يصلح قانون في زمان ولا يصلح في آخر قد يصلح قانون لمكان ولا يصلح لآخر لأن واضع القانون وهو الإنسان محكوم أما واضع الشرع ومنزل الشرع فهو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فشريعة الله شريعة كاملة شريعة شاملة قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شريعة الله جل وعلا تدبروا معي لها حكم واضح وتصور كامل شامل في كل جزئيات الحياة حتى لا يتوهم مسلم ان شريعه الله تحكم العبادات فقط لا بل شريعه الله تتسم بالشمول وبالتكامل علاقه العبد بربه شريعه الله لها في هذه العلاقه حكم واضح وتصور كامل شامل علاقه العبد بالكون والحياه شريعه الله لها حكم واضح وتصور كامل شامل العلاقات الاجتماعيه العلاقات الاقتصادية العلاقات السياسية العلاقات الأسرية كالزواج والطلاق وقضية أو أحكام المرأة وأحكام الطفل إلى غير ذلك شريعة الله لها أحكام واضحة ولها تصور شامل كامل في كل جزئية من هذه الجزئيات ومن ثم لا يجوز للمسلم على الإطلاق أن يأخذ حكما من هذه الأحكام من مجلس شعب أو مجلس شورى أو من هيئة أو من برلمان وإنما يجب عليه أن يذعن لشرع الله جل وعلا في كل جزئية من جزئيات حياته في أكلك في شربك في حبك في بغضك في جلوسك في قيامك في عطائك في منعك في زواجك في تطليقك في حبك في ولائك وبرائك في موالاتك ومعاداتك لا تتوهم ابدا ان شرع الله بمناى عنك بل شريعه الله تصونك وشريعه الله تحوطك بل اسمح لي ان اقول حتى اللحظات التي يقضيها المسلم في الخلاء وفي دوره المياه شريعه الله جل وعلا لها في هذه اللحظات حكم وتصور شامل كامل فأنا أعجب، كيف تضع شريعة الله أحكام لحظات يمكثها المرء في الخلاء أو في دورة المياه لقضاء حاجته؟ نعم، كيف تدخل؟ وبأي قدم تدخل؟ وكيف تخرج؟ وبأي قدم تخرج؟ وهل تستقبل القبلة أم تستدر القبلة؟ وماذا تقول وانت جالس وما هي آداب الجلوس في هذا المكان؟ أنا أتساءل مع العقلاء ومع احبابي من أهل الدين، تضع شريعة الله أحكاما واضحة شاملة كاملة للحظات يقضيها الإنسان في القلال لقضاء حاجته وتنسى شريعة الله أن تضع هذه الأحكام الواضحه وهذا التصور الشامل الكامل لأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين وأمور الدنيا وأمور الدولة شريعة الله خلق ومعاملة وسلوك شريعة الله دنيا وآخرة شريعة الله لها حكم في كل شيء قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه أي في الإسلام بمجموع حياتكم لا تأخذوا من شرع الله ما ترغبونه وتتركوا من شرع الله ما لا ترغبونه حتى لا تقعوا فيما عابه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لا تأخذ من سورة البقرة قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لتقرأها ولتستشفي بها ولتتبرك بها ثم تترك في نفس الصوره في آخرها يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لا تأخذ من صورة البقرة أمر الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وتترك في نفس الصوره قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لا تأخذ من صورة المائدة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا تأخذ هذا الأمر من هذه الصورة الكريمة وتضيع في ذات الوقت قوله تعالى في نفس الصورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون لا تأخذ شيئا من الشر وتترك أشياء أخرى, أشياء أخرى وأنت مختار ليس مكرها ولا مضطرة بل المؤمن شعاره مع شرع الله المحكم السمع والطاعة فوق أي أرض وتحت أي سماء قال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال جل وعلا الم ترى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 رايت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا حكم الرب العلي جل جلاله واذا قيل تعالوا تعالوا الى ما انزل الله من شريعة ربانية المصدر ربانية الغاية ربانية الوسائل تعالوا إلى ما أنزل الله من شريعة عالمية تعالوا إلى ما أنزل الله من شريعة متكاملة شاملة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود هذا حكم الرب العلي جل جلاله ليس اجتهادا مني ولا من عالم من العلماء فالذي يصد ويعرض عن شرع الله بشهاده القرآن إنما هو منافق خبيث ولو ظل يهتف بلسانه ألف مرة لأنه آمن بالله وآمن برسوله بل وبما أنزل الله على الرسل من قبل رسوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليه وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودة شريعة الله جل وعلا شريعة تتسم بالتكامل والشمول في كل جزئية من جزئيات الحياة وكتب الفقه تؤكد هذا المعنى بجلاء تقفون على مجلدات ضخمة في كل جزئيات الحياة ومن يتغنون الآن بأن الشريعة ليست مقننة أي لم تحول مواد الشريعة إلى مواد قانونية هم أنفسهم يعلمون أن كل مواد الشريعة مقننة وقد وضعت في أدراج مجلس الشعب من سنوات طويلة من أيام الدكتور صوفي أبو طالب وقد قننت كل مواد الشريعة أي تحولت إلى مواد قانونية لكنها حديثة الأدراج لا تحتاج فقط إلا إلى التطبيق شريعة الله شريعة كاملة شريعة شاملة لها حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة ولا يجوز لمسلم البتة أن يحيد عن شرع الله ليأخذ قانون البشر الذي يتسم بالضعف والعجز وقلة الإدراك لأن سمات القانون من سمات واضعه ولا شك ولا ريب أن الذي أنزل الشريعة له كل جلال وله كل جمال وله كل كمال ومن ثم تتسم شريعته سبحانه وتعالى بالجلال والجمال والكمال رابعا شريعة الله تتسم بالتوازن والاعتدال لا إفراط ولا تفريط ربما يتجه قانون من قوانين البشر إلى تقديس الجانب المادي في حياة الإنسان فترون الماديات تحكم كل العلاقات في مجتمع ما ومنطق هؤلاء كمنطق القدامى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن المبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما نحن بمبعوثين سوق هنا فقط فاربح فيه وحصل فيه من المكاسب ما استطعت فإنه لا جزاء ولا حساب فهم يهتمون بجانب البدن بجانب الشهوات بجانب الدنيا ويغلبون هذا الجانب في حياة الإنسان جدا ترى في ذات الوقت فريق آخر يقدس جانب الروح ويعلي شأن الروح ترى في ذات الوقت فريقا ثالثا يعني شأن العقل فهذا الفريق الأول يعلي شأن المادة حتى ترى الإنسان لا يعيش إلا من أجل شهواته ونزواته ورغباته كما قال ربنا ولقد إذ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون وترى الفريق الثاني يعلي جانب الروح حتى يصير الإنسان كائنا مشلولا لا علاقة له بالدنيا ولا بعمارة الكون ويفرض على نفسه رهبانية ابتدعها من عند نفسه ما أنزلها ربنا وما افترضها عليه وترى فريقا ثالثا يعلي جانب العقل ويصبح العقل طاغوطا جديدا يحكم على النصوص ولو كانت في القرآن والسنة ليصبح الإنسان بإعلاء هذا الجانب العقلي بلا ضوابط ولا قيود كائنا مغرورا يحكم على أي نص فيقبل ما يريد أو ما يوافق عقله وهواه ويرد ما لا يريد ما لا يتفق مع عقله ولا مع هواه لكن شريعة الملك جل علاه شريعة تتسم بالتوازن والاعتدال لأن الذي شرعها هو من خلق الإنسان هو الذي يعلم أن الإنسان مزدوج الطبيعة فيه الطين وفيه نفخة من الروح من روح رب العالمين قال الله جل وعلا للملائكه وإذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فالإنسان بدن وروح طين وروح لا يستطيع أن يعيش بالبدن وحده ولا يملك أن يعيش بالروح فقط لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتماً سيسقط لينكسر جناحه الآخر ومن ثم لا يمكن أبداً أن يظل الإنسان يعيش من أجل نزواته وشهواته ورغباته والدليل على ذلك ما تستمعونه ما تسمعونه من حالات الانتحار الفردي والجماعي عند أولئك الذين أعطوا البدن كل ما يشتهيه ولا يستطيع الإنسان أيضاً أن يعيش بالروح منقطعاً عن الدنيا بعيدا عن النساء وبعيدا عن الطعام والشراب والطيبات فيأتي الإسلام ليمنح الإنسان هذا التوازن والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط بين الروح والبدن بين الدين والدنيا بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية بين العمل للدنيا والعمل للآخرة وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون طب إذا انتهت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا هو الإسلام يقول سيدنا رسول الله مبينا هذا التوازن والاعتدال في دعائه النبوي الجميل في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وكان كثيرا ما يدعو الله بهذا الدعاء القرآني الجميل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا, هي هذا هو التوازن والاعتدال في شريعة الكبير المتعال ولا يتسع الوقت للتفصيل في كل جزئية من جزئيات الحياة ترى هذه السمة بل أنا أؤكد لكم التوازن والاعتدال ليس سمة في شريعة الله فقط بل التوازن والاعتدال سمة في الكون كله لأن خالقه هو الله ليل ونهار ظلام ونور حر وبرد ماء ويابس هذا هو التوازن هذا هو الاعتدال فالتوازن ليس سمة الشريعه الربانيه فحسب بل هو شريع بل هو سمة الكون الذي ابدعه الخالق سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسير ولم لا وهو إبداع وخلق الملك القدير سبحانه وتعالى مضى الوقت سريعا لكن أختم بهذه الخصيصة وأقول من أعظم خصائص الشريعة أيضا أنها شريعة تتسم باليسر ورفع المشقة والحرج لا حرج فيها إن وجدت تعنتا مني فأعلم بأنه لا علاقة له بالشريعة بل هو فهم خاطئ مني للشريعة أرجو أن تنتبه لهذا لا تحكموا على الشريعة بالعنت لضيق أفق بعض المنتسبين للشريعة لا الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فإن وجدت شيئا يخالف العدل والرحمة والمصلحة والحكمة بضوابط الشرع فأعلم بأنه ليس من شريعة الرب العلي الأعلى وليس من شريعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لذا أخاطب إخواني من أهل العلم ومن طلبة العلم وأقول لهم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر إن أردت أن تلزم نفسك بالشدة فلا تلزم بها غيرك إن أردت أن تأخذ بالاحوط فلا تلزم بهذا الاحوط غيرك فشريعتنا لا حرج فيها بل إذا ضاق الأمر فيها اتسع بل اذا ضاق الامر فيها اتسع الم تسمع قول ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الم تتربر قول ربي لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الم تستجب لدعاء علمه اياه علمنا اياه ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا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 فلا حرج في شريعه ربنا ابدا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن إثمه قال انما بعثتم ميسري ولم تبعثوا معسري قال انما بعثتم مبشري ولم تبعثوا منفري قال صلى الله عليه وسلم حين جاء الرهط الثلاثه والحديث في الصحيحين من حديث انس جاء ثلاثة طراط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقاللها فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد ابدا وقال الآخر وأما أنا أصوم الظهر ولا أفطر ابدا وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء بأبي وأمي وروحي وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وارقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إن الدين يس ولا وليشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربه وأبشروا واستعنوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي ريرة وفي الصحيحين أيضا أنه دخل المسجد النبوي يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين قال ما هذا قالوا حبل لزينب يا رسول الله إذا فترت تعلقت به تقف تصلي بين يدي الله إذا تعبت تعب تتعلق بالحبل لتكره نفسها على القيام بين يدي الله فقال النبي حلوه حلوه ثم قال فليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد قال للمريض صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ايها الصائم ان لم تستطع الصوم لظروف المرض او لسبب السفر فافطر فعدكم من ايام اخرى يا من لم تجد الماء وتريد رفع الجنابه او الوضوء تيمم فتيمم صعيدا طيبا بل يا من كنت تصلي من الليل وحبسك المرض لا تخف ان استطعت ان تصلي ان فاتتك صلاه الليل بالليل وقد اعتدت عليها فصل بالنهار اثنتي عشره ركعه فان لم تستطع فاعلم ان اجرك ثابت لا ينقص كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح اي يسر هذا, أي يسر هذا والادله على ذلك لا تحصى ولا تعد فشريعتنا ليست من وانا وأنا أخاطب أولئك الذين يعزفون على وطر الرعب والتفزيع والتخويف من شريعة الملك أخاطبهم وأقول لهم الذي يحترم نفسه ويحترم قلمه ويحترم عقول من يخاطبهم ويحترم عقول الشعب المصري العبقري الذكي لا يختزل الشريعة في الحدود لا تختزل شريعة الله في الحدود وهل نخجل من الحدود؟ لا ورب الكعبة ورب الكعبة لا نخجل من الحدود ورب الكعبة لا نخجل من جسئية شرعها ربنا ونبينا بل نعلنها ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء تختزل الشريعة الغراء في الحدود للتخويف للرعب الذي اصاب الناس الان انحت لو وصل الاسلاميون الى الحب كارثه مصيبه ستجلب الظهور وستقطع الايد وسيلقى ماء النار على وجوه النساء السافرات مهلا مهلا يا ساده ما هذه السذاجه حدود الله حين تطبق لا بد ان نطبق لها الضمانات وان نهيئ لها القلوب والعقول والبيئه وانا اعلنها ومن اراد ان يراجع ذلك فليراجعه في كتاب شاكر بن القيم اعلام الموقعين لقد اوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المسدد الموفق المؤيد الذي انزل الله القران موافقا رايه من فوق سبع سموات أوقف حد السرقة في عام المجاعة بل لما جاءوا له بصبيان وفتيان لحاطب بن أبي بلتعه وقد سرقوا ناقة فسألهم عمر وعلم أنهم ما سرقوا الناقة إلا ليأكلوا كاد الجوع أن يقتلهم في الصحراء فسرقوا هذه الناقة وذبحوها ليأكلوا منها فما أقام عمر الحد عليهم بل هدد حاطب ابن أبي بل وقال له لو سرقوا لاقمت الحد عليك لا تخاف لا تخافوا من أولئك الذين يريدون أن يخوفوا الناس من الدين لا تخشى من الدين أبدا الشريعة أم ورب الكعبة لا أقول كلاما بلغيا ولا إنشائيا الشريعة أم الشريعة أمان، الشريعة روح، الشريعة نور، الشريعة شفاء، الشريعة هدى، الشريعة رخاء، الشريعة سعادة، الشريعة نماء، الشريعة سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. شرع الله سبحانه وتعالى لا تفرط فيه ولا تضيعوه، فالحرب شرسة والمرحلة خطيرة، ولا بد لكل مؤمن أن يتخلص من السلبية. وأن يعبر بإيجابية بكلمة مهذبة وبسلوك حضاري إسلامي رائع ليثبت للدنيا كلها أنه لن يفرط أبدا في دينه ولن يفرط أبدا في شريعة ربه ولا في شريعة نبيه وسيضحي بأغلى ما يملك وبكل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين والله تعالى أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولذلك والقادر عليه أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأليه المتقين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميمين اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأود أن وجه رسالة مهمة إلى الإسلاميين على ما يطلق عليهم في وسائل الإعلام وإلا فأنا لا أفرق أبدا بين المسلمين ووددت ورب الكعبة أو ألو لو تخلصت الأمة من هذه المسميات ومن هذه الرايات في الوقت الذي أقر فيه بأن هذه المسميات لا حرج في وجودها ما لم تتحول إلى عصبية بغيضه فلقد وجدت هذه المسميات في عهد النبوة وجد المهاجرون وجد الأنصار وجد, وجد اهل الصفه، وجد أهل بيعة الرضوان كل فصيل من هذه الفصائل كان له مسمى وكان الصحابة يعرفونه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسميات إلا حينما تحولت إلى نعرة وإلى عصبية حين نادى المهاجرين المهاجري ونادى الأنصاري يا قال النبي دعوها فإنها منتنة واسمحوا لي أن أقول أيضا لإخواننا الإسلاميين دعوا العصبية فإنها منتنه انا أتألم غاية الألم ما كنت أود وأنا اقولها لله وأنا عاهدت الله ألا أجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني أبدا كنت أود ألا أرى منافسة في الاعاده بين إخواننا الإسلاميين أيًا كان حزبهم الذي ينتسبون إليه وينتمون إليه لما المنافسة ليتفتت الصوت الإسلامي لصالح الغي هل هي الدنيا؟ هل هو الكرسي؟ اذا ما هي الغاية التي من أجلها دخلت هذا المجلس وبذلت المال والجهد انا اقول لك اخي والله أنا لك ناصح امين فانا لا انتسب لاي حزب ولا انتمي لاي جماعه بل جماعتي التي اشرف بالانتماء لها هي جماعه المسلمين فانا انصحك صادقا خالصا لله إن كانت نيتك الآن قد تحولت وصار دخولك للبرلمان من أجل كرسي زائل أو من أجل دنيا فاتخذ القرار الآن بقوة ورجولة واترك هذا المنصب وهذا المجلس ولا تخرج من بيتك حتى تصحح النية وتطهر السريرة والطوية واعلم بأنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخلص النية لو أخلصت نية في دخول البرلمان، لو رأيت استاذا من إخوان الأفاضل، ممن يجدون التجربة، ممن يشهد لهم بالدين والكفاء، والله الذي لا إله غيره، لو قدمت نفسي عليه، وأنا أعلم وقينا أنه أفضل للدين وللأمة مني، اسمع الحك، اسمع الحكم لو قدمت نفسي، وأنا أعلم أن أخي أفضل دينا وأمانة. وكفءا للمكان مني فقد خنت الله ورسوله والمؤمنين إخواننا القضيه مش قضيه كراسي والله بكيت بالدمع على موقفين على موقف يتنافس فيه إخواننا من المسلمين والإسلاميين في مكان ما ليسقط أحدهم الآخر أين التجرد أين الإخلاص أين صحة النية وطهارة السريرة والطوية أين العمل لصالح الدين ثم لصالح مصر انا اريد ان تسال نفسك في حجرتك الخاصه انا داخل ليه أنا داخل البرلمان ليه منظره عشان يتقال النائب لدنيا اسالك بالله ان كانت نيتك هذه فلا تدخل انت اضر بنفسك من لا النية اشهد الله لله ثم لنصرة دين الله ثم لصالح مصر وإلا فأنت أعلم ايها الشيخ أننا كنا لا نريد هذه الأماكن ولم نسع لها قط كانت نيتك كذلك فتوكل على الله وأسأل الله أن يقدر لك ما يرضيه عنك مش ما ترضى عنه أنت بل ما يرضيه عنك لكن هذا التنافس الذي لا اراه شريفا الذي لا اراه شريفا هذا يفتت الصوت المسلم او الصوت الاسلامي وقد فعل هذا بالفعل. وقع هذا بالفعل ثم انا اقول لاخواني واحفظوها من الابتلاء بالتمكين اخطر من الابتلاء بالتعذيب والتهويب كنا نطرب ونحارب ونمنع من المساجد وكلكم يعلم هذا لا نقول ذلك دعايه رخيصه فنحن لنحتاج نحتاج الى هذه الدعايات الرخيصه ورب الكعبه فنقول الان كنا نبتلا بهذه الالوان من الابتلاءات فكنا نصبر لان الابتلاء بالشده يستجمع فيه الانسان قواه ويستعين فيه بربه وسيده ومولاه على الصبر فيصبره ربه اما الابتلاء بالتمكين والنعيم فيلهي وينسي ويطغي فأنتم الآن مبتلون بأشد ابتلاء وأخطر ابتلاء ألا هو ابتلاء التمكين ومتمن الخطر أن العيون والقلوب والعقول متعلقة بكم الآن ويتصور كثير من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا أنه بمجرد وصول الإسلاميين للحكم في نفس الشهر من كان يأخذ ألف جنيه سيصل راتبه إلى خمسة آلاف جنيه انها فتنه فتنه شديده انتم مبتلون الان بالتمكين اسال الله ان يتم علينا وعليكم الفضل والنعمه فاحذروا عليكم مسؤوليه عظيمه وامانه كبيره جددوا النيه جددوا النيه واخلصوا السريره وطهروا الطويه وابتغوا بعملكم وجه رب البرية ولا تحيدوا ابدا عن منهج سيد البشرية ولا تميعوا ولا تتنازلوا عن الأصول ولا تضيعوا الثوابت والاركان من أجل الحصول على كرسي زائل أو منصب فان بل تمسكوا بأصولكم وحافظوا على ثوابتكم وحافظوا على منهجكم ولا تميعوا القضايا فإن الأعين ترصد أقوالكم وحركاتكم وتضخم الخطأ الصغير لتجعله كبيرة من كبائر الذنوب لا تسع الوقت لضرب بعض الأمثلة عن التجرد لاني أخشى أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك وأوجه رسالة أخيرة إلى أولئك الذين يعلنون الحرب الآن بدراوة على وصول الإسلاميين ومنهم من أصبح يشكك الآن في اختيار الشعب وفي إرادة الشعب ويصر على اتهام الشعب بالجهل وهو رب الكعبة الجاهل أنا قلت الشعب المصري شعب عبقري أنا لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر فلست من هوات المناصب ولا من أهلها الشعب المصري شعب عبقري أنا أشبهه ببذور الزهور بذور الزهور توضع في الأرض ويوضع عليها التراب ويوضع عليها الطمي لكن بذور الزهور لا تستسلم تراها بعد أيام قد شقت الطمي وخرجت من تحت أطباق التراب لترى زهرة جميلة أخاذة المنظر أخاذة الشذا والعبير. هذا هو الشعب الذي يدهش العالم كله ويفاجئ العالم بمواقفه الشعب الذي رد ردا عمليا عبقريا صامتا بدون جعجعه فارجو الا تتصور النخبه في الفضائيات انها تعبر بكلماتها عن طموحات شعبنا انزله الى الشارع انزلوا إلى الأرض الإسلاميون الذين من الله عليهم في المرحلة الأولى كانوا ولازالوا في الشارع على الأرض لسنوات طويلة مع المرضى مع الجوع على قدر امكانياتهم وعلى قدر استطاعتهم فلم بغي ابدا أن تجهلوا الشعب لا يجوز ابدا أن نحكم على شعبنا بالجهل ولا جزء أن نتهم الشعب بأنه اعطى الصوت لكيس سكر وزجاجة زيت عيب هذا عيب شعبنا شعب عبقري يصمت حين يعلم أن صمته هو الواجب لأنه لا قيمة لكلمته ويتكلم حين يعلم أن كلمته صارت واجبا لأنه يعلم تاثيرا لكلمته المرحلة المقبلة نريد لشعبنا المسلم الذكي العبقري أن يحافظ على نجاحها أيضا وأنا أشكر للمرة الثانية الجيش والقضاء الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى سببين رئيسيين في نجاح المرحلة الأولى لكن الشكر الأول بعد شكر لله جل وعلا لشعب مصر الذي صبر وقف في طوابير طويلة تمتد إلى اثنين كيلو من أجل أن يثبت لأولئك الذين تكلموا كثيرا وصدعوا الرؤوس أن هذا الشعب لا يستطيع أحد أن يضحك عليه والله ولو كان عالما من العلماء وأنا أقسم بالله ولو كان عالما من العلماء حافظوا على نجاح هذه العملية حتى يعود الأمر إلى الاستقرار شكلوا لجانا شعبية لأنني أخشى في المرحلتين المقبلتين من بعض المشاكل لأنه يراد الآن ألا تتم هذه المرحلة وأرجو أيضا من إخواننا في المجلس العسكري ألا يتحدث كل واحد منهم بما يريد بما يخالف القوانين ونصوص الدساتير لاننا لا نريد كل أسبوع أو كل يوم فتنة تحدث انا اناشد المجلس العسكري الآن أن ينتدب واحدا منهم ليتحدث واحد فقط باسمهم ليصبح فلان هو المتحدث الرسم باسم المجلس الأعلى أما أن يخرج كل يوم لواء من المجلس الأعلى ليتكلم بتصريحات وليصدر قرارات تصطدم مع القوانين ومع الدساتير وتثير فتنة فنحن لا نريد أن مصر لا تحتمل مثل هذه الفتن كل يوم وليلة أو كل أسبوع وأسبوع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين وان يختار لها الولاه الصالحين المصلحين في الولايه العامه والولايات الخاصة في الولاة في الولاة العامة والخاصة اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اجعل مصر امنا أمانا سخاء رخاء اللهم أنزل على مصر من رحماتك اللهم أنزل على مصر من بركاتك اللهم أحم مصر من الخونة والخائنين اللهم أحم مصر من الخونة والخائنين وقيض لمصر الصالحين المصلحين اللهم قيض الصالحين المصلحين اللهم أرزق بلادنا الرخاء والاستقرار اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا واصلح شبابنا واحفظ أولادنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لحد منا في هذا الجرع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم احق الدماء المسلمين في سوريا اللهم احق الدماء المسلمين في اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا وما كان من مدد وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطا أو شهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن نذكركم به وأنساه واقم الصلاة